فجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله 117. إنه يغلم الجهر وما يغفى 118. ونيسرك فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا هَذِهِ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُسْعُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى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 119. في جنة عالية 110. لا تسمع فيها لاغية 111. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة مصفوفة وَزَرَابٍ يُمَبْسُوثَةَ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيصر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا 113. ثم إن علينا حسابهم 114. بسم الله الرحمن الرحيم 115. والفجر وليالي عشر 116. والشفع والوتر والليل إذا يسر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 وَفِرْ عَن ذِلَّ الأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوُوا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَكَ لَا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 كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أثلا لما وتحبون المال حب.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 يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة إرجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. وادقوا جنتي سورة دفن و سورة بي تضلوئيه سيديتناد مقا عيدة سورة الاعلابه اللي ربك الاعلابه سيكو مقا عبانتهي سورة مكيه وي وحا اي سورة به سورة دفن انتي رسولك وغمك قدخدكم ولا او سنولي مدينة وجورين سورده هذا الصلاة يتمنى آياده دو سيسورده هذا الشيء مركا إنه كومنه سبح أخيموت أهوهوه أي سورده قاضي بك هاده شيء أرنت وقه الرجل أو حوه إله بيك هاده شيء عز وجل سلمانه أقارك انعدي الله وداقين بيك هذا شيء تساليالك هوهوهوه إله أول دي سبه هذا إيمني جنمدي سعينة سيني شيء هاده شيء صبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله عليه حوى وحيد دفعت كل بيسك هذا شيء وحيد قرآنك وأيت المانت فصورك عليه سلاة وسلام بين أسهل قرآنك وأسنح المان سنغرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى قولا بكسد حديك هذا شيء وحاول وانا ديك وعديك واناكسن ايو مدى اللو قدين ايو تانا سورة دوايك هذا شيء ايادو صيدا ايو وعديك ايو وانا دا او واناكسن تهي ومدى ايان او ودق <تصفيق> هذا نيني وددك او الله بطا يبا دماغون ايو طيب وانا دو انفع دوا واناكسن طيب ايان انفعينا حنحن ايادا نوائما نيشا فذكر ان فاعة الدكرة سيذكر من يخشى ويتجنبوها الأشخاص الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يعي. سدح ذا رموز ووئ. بيفصورة بك هذا شيء. دفعت دورك يا رقيم قبذا. وحايكم اللونه في الابن له في عز وجل. حدكوه لبؤينا صومرتي. سبحوا وين صومرتي. يسبحون وين صومرتي. كن عواصبح ذا كبلابنيشا. توعي نصينيشا. إلى إن ديبنا أهو فن أنا أيو الدارنا أهو فني أيو أو وقت جسد على أقوى وقت الأسود دافي وقت أنا الجارين يو وقت مخن لوجو جاني أيو كل الحال والاستقبال والماضي انتبه إلى إنه أهو فن أيو أيه كتُصنيع وحيمرك صورة ك هذا شيء وحقيقي في كا. اللوجو بشاري أيو إب إن أهو سهل أيو وكتاب كم قران كقيم جبلن كسر النبي ونوالي بيدوك في إيو إسكوالي أميال واحبر أشياء قلين حدانا إن إله الله تيساكو أرورنا إيو وإلهي حفظ السين إيو أو أسهل إيو جبنا أوصنوغا بحسنين خاصة رسولك اللوغو بساريهي واحدة بدا سورة دا كهذا شيء واندا لوالينا يدادك إن مركا واندا أنا إنتي إبار رميسي هو ناكسل أي كفائي ليسا دونا إنتا كالانا أي واندا هدو حجوكو نقندون بابي دونا Pyydänkö sinua, että puhutaan tästä? Tämä on tärkeä asia. Jos sinulla on kysymyksiä, niin niin pyydän sinua, että kysyisi. Tämä on on kysymyksiä, بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه الصورة الصورة سبحانك بالله باي بسم الله اللهم جل قبيد اللهم الرحمن نحريس قوده الدومات ودقارتا نحريسا الرحيم يمتقارهان ابن نحريسا صبه وحا أتفتاء وحا نوع من دمانتي كبير ريسا قولها هنقوط أفكار لغا هدلو أما أدينة فعل لغا سمايو أما أوركو لغا اتقاديو وحا أوركا كا اتقادي نشا سبئينو هفا ومدليل برتي اللي اوغي افكا واحد كقابا واقعيسا ايدي اوضلية اضاي سبحانك الهنة الزهن يهي سبحان الرب الالعظيم وبعمده سبحان الرب الالعلاه وبعمده يدفقنا كقابا واقعيسا ادي مدنا واحد اتماينيشد واحد ايساك كوينيشو ايساك اسم ربك خبقا ايامجئسا لبادة بهوف خبقا الاعلاكو وحكا صريا وسنجيل ولما نزلت قوة يصبح اسم ربك العلا سودك تيبا قال رسولك عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجود حبارة سبحان ربي يلعلا وبحمده مركز مركاد وجه يلعلك قوة يسال حبارة باسم ربك العظيم قوة يسودك تيبا اجعلوها في الركود وحويرتا من مركاد رقوع سبحان ربي العظيم وبحمده بحمده تار رقوع الناس وجودها تود، خب خوف، ووح نوح لمن جدج وحد كهفت اسمه ربك خب يا مزع إن شاء الله بدر، يا مزع على وهو فيه، الا على خب يا كرينت الذي ربك خلق وح كست أضوري، وفسوا وح والبص السمائي، والذي ربك قدر وح الأركب الجانجو يي. فهدأ واحد الأركب ووجانقولي أقدر هدانا كلوني أفرت علول خلق وافعل فسوى وافعل قدر وافعل فهدانا وافعل أفرت مفعول به مقيمه وخرج المخلوقات لما أورن فسوى المخلوقات لما أورن قدر كل شيء لما أورن فهدأ كل شيء لما أورن ليفيد العموم وح مفعول خلوجي إن أكون في inu wax kasta abuurey oo wax kasta jaan gooyey oo wax kasta hagaajiyey oo sanada Rabbi wax dhaliyey macluuqaankiisa ayay ku jirrin wax la arkaana uu ku hanooniyey wixii ugu kala galay waxa yeelay karaa oo naga imay wax kasto abuurey alladhi khalaqa oon dalin barteed lahay oo afka laga hufaayo urka laga isii qaadinaya adimada laga hufaayo alladi maabudka khalaqa wakhasta abuurey wuxuu ma xuluu dambuu abuurey isaga khaliqa bahi kolka waxan isaga khaliqa ahay oo tan allah abuurey maqooniyi iyo awood uu ku سنعاد هو أبو ريس واحدا ليل يحمان الملك انت برحت بصرك وحكا حمان ايان احوال بنت الله سمايو ايوها دانك لبودا ايان اقريه لبيس شاي ما اللي دمين ايان اتكي ساي الله قد يسيدها اللي مي فسوا او حمان ملك واحوال في الذي أتقن كل شيء واحوال بووصي والذي الله قدره وحول بجانقوية أبوردن لا أبوري بجانقوية كوري انتو صوحا أبورمبو تخطيطية جانقوية أسمييي خلقا سيدي أقدري أي أسميي أسكوكياني هدا نمركو وحوال بووحي وحوالي أقدريبو فهدا كوهنونيو وحوالي مخلوقاتك بل عاقلك إسكدا بني آدمك مكلفك حتى ما لا يعقلك وحو أسمينا أيو وحوالي عاقلك سمين كريم هدا إنو سيندا كسو قادمة. مربك يشنيد السميسو بصر كما سمعينك وهو الذي قدر فهده إلي سميسوه قدري حد نفسه الله سمعين لهابوك وحنونيي وأتينه سورة النحلك سمرني يضو إلى سنيد الله بلايو وهو حاربوك إلى النحلي أن يتخذي من الجبال بيوتا ومن السجر ومما يعرسون ثم كلي من كل تمرات فصلكي صبول ربك ذلولا يخرج من بطولها سراب مختلف ألوانه سيه الصفاولينا، كل كأعدل كان سمين كري، أبى أركها داسو كاردو، بدون تعود السيباني آدم خمسة من كران، والذي قدر فهداو، ما كسيه أسمائي، إشياكوه هنوني، النجس داو كلو، وحنو غوانو، اقتراحات كبشر كوسو صاري، أما معادم فيها جوهرته، أما براها، أما مصنعها، أما وحي على بشر كوساميلايو، والذي قدر فهداو، إلا سميوك قدري. قل بشر البشر كيه كوهنوني ودوين كينا أسا لي مسكح وزينا أفرعي قل كاسا هدا إنسان لجوري مريسا رحبوا بالله مكوني الله سامر له فياه يو بني يوحنا من بدي لهم فيا ولاذي الله قدروا وحلا أركب الجانجوي وفادا وحلا أركب وح الجانجوي مخلوقات يسوقهنوني وقل كاسا مخلوقات كا كين حول الجارة iy taqasas gara iy maamul gara oo rabbi hore ugu qadaray haderna ku hanooniyay ayay الله weeladi allah akhajb biiy al mar'a daq waxaanu ka soo baxay daq allah biiy allah saalehu faaya daq markuu soo bixiy daq markuu soo buhu waxa kan guruxda غساء من حاضه او جاجباي احوام مدوا باذا يدن داقي قرحانا اي جنعسانا اي قلينا وا انتو انجاقو او جاجبو يا ابنا سيدي دبايشي قراد او قراء عيان ايو دن مدوا نقناي فجعله وها ابقى يلي داقي غساء من حاضه او جاجباي او قشينا احوام مدوا ما فيك قدرة لا يأدي الله لين تسايب القرآن كرسول كلاج هذه فارا تعالى خبوه إلى السنو خشوك خسوك سرفت له قران كأنجاك أخريسين ينوب هنيك يأود يحفظ أخريسكو يلايو أخريسين أيه أو فلا تنسى مرادامك أخريسيو ما إله ذكرت يقول كل هو أكبر معجز على وجدار أحد أمياء أن وحبرا وأن دال إيا ماسكح إيا كوع حتى كل فضي يريد الواتين وصومره اللو ديدين ومارك وحجي قدسيسة وجبريل كواغرين ايو او اسلها الددال يعني احكافة هذا الكود هذا كدفة يدي بان لقعنا انتي لا تحرخ به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا غرأناه فتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه طبعا دي بان معجيزة قوف امي اه وصيدة يحضرت يقول اخي باغي كواه وموالي ايدي وحسيق أو أحمل خيال أخينك، القرآن كان يدرس في الوجود دجيو إنه حفدي دبناء وسنون اللابي، أصدق رقارة كالأوغرو أكبر معجزة على وزر، ومعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سنغروك النجوك أخرسين دونا أو فلاتن سمعت اللابي دونت إلا ما شاء الله إلى وصول دونا إن اللود وحا وحيله إنه خسوك اللابي دونا يوامحي أو إيمان سوخة. وحينا نسخ الى بدوني قالك وحياله بدن قال رسولك ورنت لي شيغي با ليل لو سي اللهيا ليله القدر يا كامل ليله القدر يا انت لو سيغي هاديك صبح دي انو شيغي دوناي او يميدرو او شيغو ايا لبا دوشيسو لاي سو كدول مورنتي قالك سيره حليبا ان ساك هبل مورنكا اي هبل اي مرمن اي قيلاده اي قبل مريات ayalla ilaa illow siyo magarna yahay ee balseban ka bisha ramadaan ugu dambaysa sabanka halageeg ego kolka wixii sa soo kale ila inuu doon u ilow siyo ina maashi adee ilaadi wax ka ween jirina arag illa ma sha Allah wixii eebada doono an tansaahu يعلم اللهو أوجيه ووحن إد اللهو داقن الجهر ووح اللهو باكر وما يخفى وح قصون لبظظا ملك وح قصون يو وح لشاجي إلا بظظا أحد كيسسكو سوء وعالم الغيب وشهادة وإسرع لنا مول أما مخلوقه وحوران كرايا وح أمدلقه مغله أم وإشكاركه إنه إلى كليته يعلمه الجهرة وح لرسن لجوده وما يخفى وح قصون لبظظا وَنُيَسِّرُكَ يصيروك اليسراء شريعاتي ايه الى وعيه سبحانه شريعاتي ما مركان لقه هدل ايه وانو يصيروك وعن رسولك شرفت لو كوفوضا يدينين دي لليسراء شريعاتي فوضايدو كلك شريعاتا انتي شريعات سماوية الهجدية يميدا اوغو فوضوضو وميدا اوغو فوضو يمددك كوهر ايمانين وكا رسولكونا ايه ان دينا أي إلهي كوجي ليون ووحى أدوم هذا تقليف بلقي إلهي لا يكلف الله النفس إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله أن يخفف عنكم كل كأخرب أدومها وحل دون يافضي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كل كأدين فضوك ومعان وان كل فلاهين ما اللقوجي ليهي حداد حنوستو أما تفرت هاي فلاديه أروري فقعاديه جمعه اوقات دینه حداد حنوسه تفليه و کوتكو حدا سفرتا مع إسك أفر حدا عمره عافی ما غبت وصل وهكذا بياد وين اسكه گب گب صبر گدع ما صاروا و شريعه فضه سهليه كل كاسات مركو ربي يري كل فرا اي اندا كن مركيو تونك قبنو وني شريعه يا كصون كرای سببكيد ويهي لوما أو شرعات اللي يقول لليلة وان يصيرك لليصرا شرع أفضب نكوج ذي حتى شرعوك يغرق وان يصيرك وأن نكوف ذي ذينا لليصرا شرعات يفضو ذي دو إف ذا كير واني إن فعتي ذيك وأنا دمخر هو يقف هدو ديرس الليالي ودقال يا مسخر جنايو هك هدو قار ولا جم صايا لكن نفعي كأي قولك مرّك قارقود ميلادا شرد قاسي ملزوم آه مفوم كذا إن فعتك أو لم تنفع أما ها أنفعه أما ييل أنفعن أقدارك وانه مكادوا هني الجيش ذلك وحبي الدين في شكت تخلبون بنغونا يا سيتذكر وانا ذا سيروح أكوان سماعيا من يخشى ففك الله بقاي و أكوان سماعيا ويتجنبها يتجنب واسقرا نيسا إن لا بد اقف باللواني ان نفعتك او لم تنفع واني سيذاكروا واكل لكل كو وان سمي دونا واناداها ما يخطى قفك الله كبقايا ويتجنبها تجنبها وحواندي كدهران ايونن كفاييديسني الاشقى كان ايانك درني بعوقا ايان درا ابني سلا على ري افله كو دخد شكك قال بعوقا كا ايون با كدهران يا قال كا سا ديدا يو يا سلاه غلايه اما رغو غلايا الكبرى اي وين البدن متغني له واكبر مؤنث كيدي كبرى كل نار صغرى واتي ادونك نار ثلاثه نار يلي النار و نار تيرواويج ادونك عاصيالك اوغييما اما هلاك اما ديل اما قفل اما odor اما ولا من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر وي. الكبرى ما كنارتي الذي مسك يسلا جلي دونه النار النار الكبرى أيني قبرنا التي آخرهاي كرخ نار هذا قلصي دون نقول ثم دواذنا لا يموت أنا ديمان دوني فيها نار تقول هذا مسكون الضحى يا معها وهذا ديمان الله الرحيب أو نقول ما ينفتح لو علينا ولا يحيان نرلمتها يستان ما وعذابني هيك إن جرشي في النفس استيانا اللامضرة ولو لفات وجهك ما غن أرك ووحا مركاها إيسا وحيالها أدوية المركة للجوغة اللودي مانا إياك إيسا حلل وياسيه الموت من كل مكان وما هو بميت بها رب يريد سببت اللودي مجري دوما البواء يقع إيمن وخجرتي السوافة الضادان إيسا إيسا قوضم بها بالنارة إنتي نكت دكتو يا إن يركاها إيسا لكن نفتو إني بحضار قصمال ليذوق العذاب رب لي. عذاب عذاب كأنو لا لدونه كل قصة رب يريد سبحانه الذي لا يموت ثم دبا جد الله يموت وصن بمان فيها النار تاوين جديه دولا يحيا وصن كنن نولان دونين قد افلح من تزكه هل كان دطيبالا قيبية خبيو حويري سبحانه قد وحا دبا افلح انو الليباني وادون كانكو امانيهاي كنهو ناكسيهاي وصرف ايا خيمي كوليهاي اخيرا وجنوين هلا يدن من نفس الظاهرين ودن iya humanta naftiisakiila liye fakhardaay ti xishiga ah iyo ti macna weeyahay labadaba tan xishiga oo waxa way qofka qabaysha ee janaabada ka qabaysha ee nigaasada iska mayra ee way is qaata ee is nadiifiyay xishigo weyn macna weynna istighfaar buli maana yaa amal saaliha buli maana yaa kolkaasar ruuxdiisuna u dagayta jirkiisuuna u gaaya kolka qofka وهو قد حرف تحقيقها ما لغا مركا لغا تحقيق بفايدات قد وحادبا وهو قد سكي كجر أفلاح إنو قوليسي من روح تزكى نفتي سهوفا وهو حسيقها إيه وحا معنويقها أي حن دمبقا إيه معاصدة إيه اللخلافدة وقرن معنويق هدان لما يرن أون لقبيسا لعضيان لإشنذي فين وحسي من حسي أو قرن حسي ومقنيو قولك الله ذا ذا بوفك في الليبان أو ذا كره ذا بدر فصي اسمه خبيه الله أخباري وعي أو فصلت ذا بدر شو كذيه حديث الرسول كلامته عليه سلطة وسلام شنطة وقت الروح شو كذا وقول لميتها قف معلنت إلا أركابه شنجر مايرثي قل كقف قف معلنتي وشنجر مايرثي سنجيك يسوع سخ أبوه عليه أيامك شنطة وقت شو كذاينا سنجيك يسوع دم مدن مدينة خلاتي ولا تلماوي رضوا عذابا أفلح كائن الجولستي من خروها تزكى نفسي سهوفي أو وإذا كرهسي اسم ربه خلاد ما شاكب اللابات وادقاتي الله أكبر بكب اللابات وإذا كرهسي اسم ربه خبيجي مجي مجعل الله هو الله أكبر يري وفصل عذاباتك لي كائن اللي بانيه بانو بل تأسرنا الحياة الدنيا بل لكن اللي بنت أمرنا لهنور إلى تشفت. او استاهرتان او ربقين حستان او تيكتان مربتان مربتان سببتان وحاوة يا صلاة داتان وحين لووه لايه اخيرو وبذن يحي ولو ادونكونا اي موقع اي قيم الفوحة اولا يدهاي خفائي النظافات اولا يدهاي فضايد اي وناقاي اولا يدهاي حدانا مموقة توحي ديوة اي اخيرو جيرا كلها ضدكو اندار قراتو مع بشركا وحان ادوية ضموقان ايه لدونها ايه اللدون ايه كلها تاربق يريب بال لي بانتا يا ربي الله الله حسن مقحي يا صلاة هذا الكهداء تغفرون الله حضور نيسا إذنكو الحياة نروسة الدنيا الحصيصات دور نيساو الدنيا ربطانو الله بن مسحود لا قوله قران كبرا آيادا نقول كومره يرسال برد ويدينها الدنيا دي آخر إنه إن الدنيا جعل الله المشاكة دي كجرم مايه الليه سبب كي إيسا يقول الله الدنيا كو جعل الله أسأل آخرة كله يدنه وهم حي voi, että vihdoin joku heidi vain osaharmonisee voi. Näkee, että yksi, että iyo että alapte, että xamra, että voi, että osaharmonisee. Lopulta se vihdi vaatii loria, mä muokkaa. Kolke vuonna, kun päänsä ovat, että he näkevät, että he ovat. Lopulta, kun päänsä ovat, että he ovat. Kolkeen saa, että he kertovat, että he, että luomaharppi alapte, että mahtii, että وقال فلحم من تزكى وذكر اسم ربي فصل ياللي يري باليسك الدارين تالا يدين شجعي توصلون وحد دورا نيسان فتأمر رب تاني ذينك تدلينو أغيارك الحياة تنلصه أدني إيه هو سيسام بحبه أي حق غيره هي الدورا نيسان وحاسه باله والآخرة خير ما أبغى حدا دورة دورا اما داري أما داريها ذين لا ييرا أما وراك ذين لا ييرا والآخرة آخرة كل إشعاد كاللالين أيسا إظلال لهذه نيسا لها إذا لده داري أي خير كافئنا بدا من الدنيا حسولكم مركاء خير كات الماما وحيربوكسوكو ووحو يري أل إن لديكسو دنقد أدوى ذاتي لما وضع صوت يحدكم ويري خوح إذن كميدا وصوته إنساء خير من الدنيا وما عليها وإنت الله قول أتقول أنت أقول سيدي أوسى له الكلب بيجنا جندا نارهم كميدة أنت أوسى له الكل جندا أيك قادو أيك خير بدل من الدنيا وما عليه مرك أول أخرة وأخرة خير كخير بدل الدنيا ذل الى ويلي وابقى وأطغى يده أنا كذا فدار الدنيا واي مرث لكن آخره ما دمأته آخره ما دمأته ضرب مل ما لنا باللابريس ولا تجايشة أجل لكن ما لنا إذا ما نسمعه هو أبغى هي ذاك الضفاده هل جاو على قاتوسي وحلو شق جيسته آخره أول نش على الضفاده خير كي أجد بنيحه كاسو حلو هل جماه نكاسه ربيعي إبرة ضيع فكر ووعدك قد أفلح الله جسوب باللابو إلى هالك على جسوب جارو ووعدي يا منه أو صورة دجالي سي كل ك إنه الدين هو دم بكويا لم هذا خيره أي إيكو إنه موسى إيساء وتعليه وكاة ربه سبحانه إن هذا هو الله إذين شاكي إشارة إن شاكود عيساء قد أفل حمان تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبغى إن هذا هو الله إذين شاكي لفي الصحف الأولى كتبته ريسيكي علي قرآن كأن كريا معها إيوحي كتبهي إيه سماويهي إيه بكة سميدة الدم إنجيل إيه فرقانيو صحوف إبراهيم وموسى إنتبكت عليك إنها دورك الله إبنسي لفي الصحوف حاسية قدوها دوكويا عليك حاسية ألولا إليه الرئيسي أي كمدها هاين صحوف إبراهيم النبي إبراهيم حاسية لسية هي وموسى نبي موسى حاسية لسية ونبي موسى صحف طبانا وأنت أوراد حين أيها لسية بمانتب عمر بايحة سحابي جليل كأبو درباييري حسول كان ويبيا وحان ربو إلما كان صحف موسى معايحة مركا رسولكو يريكانات كلها ايضا اذلهم بي اييه يا وعد يا وانه انا يومكا رسولكو اشهي عبد الله واحد كمده عجبت لمن ايقن بالموت كيف يفرح قص انه دمانا يا هبال او قبا كمو كسك كقباله غيري انه دمانا لمن بالنار كيف يبحث. النار أذيع النار تيجينا يساق قصصها، أجبت لمن رأت الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يبدين إليها؟ من الدنيا ليس خلفتاركين يجدومش وبابيش ولا جنين له، كنتم من سوق بعض يا أم ولا واحد من، والله الثاني يقولنا إله أبا يهوه لا رب الدنيا لا بدر خدش، قوة بشارة ودينك، أنتي كون أحدا لما ما شاء سوقها ليس أم ولا إنسان بل ختم الجوعان، وعقل يرانا، لمن بالقدر حداده قاعد ترى بي واحد كسائره قد دري ويش يبقى مايو دري هو جاف الماي وحد يبقى قد دري جاري ما يجد ومع ذيها يسكر دم أي نيس وحد يسوى لي ساعد ذيها يسوب يسوى ما هاي أجيبت اللي ما أيقنها بالحساب ثم لا يعمل ثم لا يعمل يا أبو عادلة أبقى إلا حسابه يا أنا كتر الجسم أنا شقي نين مع معنيش أسوكلا أيش خسر مصايد قال لي مجعله سوره الغاشيه الليله اتاك حديث الغاشيه كمجعضنت ايادنا وماكي سوره ديما كسو دغاي كميتاه هي ايادهدونا ليي الله واتم ايادنا ان سوكوبنو واحد كهدا شيء لابا موضوعه هو وي ومهمه اي سوره الغاشيه شيء شيء كوبا اي قادم وحدي واتي يا بلي يا باصة اي أيلك كل مايال قلاد إبرو مايسهر عادي وحايضيام ذك لك كل مايال قول يا فرح يا برو عاد أنت أصوي قادنيك شيء مولوع الله بدو حوي أدي وإله مدني مايسي أنا توصين إيشا يا أودي شو كم قوني جي أيه يا ذا نكيمتي كيل إيتاباتي سما ذي عرقي إيتاباتي بورها إيتاباتي قول كإيتاباتي أنت أصوي oo kuma كونك koonka oo ku tusineysa urdinimo dirisa adamadii si ka malkiisa inuu wax walba karo waxa ay warkeed ku gaba-gabayshay dadku hadii ay aan la fikrifkiri fiyo adduunka la joogo eba in loo laabanayo oo marka eba loo laabtaana isagu adoomada la xisaabta maayo taasay ثم gaba-gabayshay in ilaayna iyadahum thumma in سورة دموع عنكوبة لا بيا بجملة هل لما قبشت هل هي الرحمن حارسته الرحيمين حارس فهلا تعالى خذوه إلى هلا تأكما كويمن استفهموا تشويق ببلجيرة واجعلي سين حصولك لاجعلي سين أيه الرماح صوص صورة إنه لك تروش الغيوب بيجبر كانوا ولم ياللغوش شقيق يا مدرهم هلو وحصوص صورة بقيش ووارك اللغوش قدونا ماك اللغوي على سين على سبم حديث الغاشية الغاشية هو اسم من أسماعي القيامة مالعيالك القيامة هي نقصه مرهمية كميدة غشي بالدبول وي دوني لقدم بيدغوريش وهو القيامة هي كون رأيه ومصيبة مالهم بيكود على مالا واك عيمة لكن مدى أن ملك عيمان إشاء لكما القيامة أبدا خير عيمانا يعمل والدبول كيمالك هو ويناو فلا تاكا من حديث الغاشية مصيبة ذي دوني لقدم دبول إشاء واركا ذي مكوي مد قال كما أتوا بقى الله عنه بك الله أتواه وحن رب يريد سبحانه وجوه وجيال يومئذن ما لنتهى غاشيات وعيد عايشة الدنيا دبول ما يشو خاشعة مده اللي يسوه ووجوه دي إلهي آنها عين إن همين ما لنتهى غاشيات واجلوه بيشا وجوه وجيال يومئذن ما لنتهى قيامة ما يشوه خاشعة مده اللي يسوه عاملات متشقينا يسوه ناصبات مت ama al-khaymal inta qabani sayyab wa aynafa siray sid umar radiyallahu an sha markii la faraybu tagay halkaas uu wuxuu ugu tagay ode waayel oo masiixiya oo inta murmuray ever ah كل halkii la tusoolo kenay bu umar isku ooyay markaas ay leeyahay waxa kugu dhacood la odaya amir al-mu'minin waan oo waxa soo hadan allah tii looga naxaynin buu yii nin ka wuxuu akii ibada badan male oo sufi و مرحوا ويلوا كنسل تدود ذا لا هذا له دولا من حماية وحقر نعية عميرة كل كعمل خير كمن هياه وحوي قرع الله قرعه حريد الله حرايح قرخ الله قثورا ثم دل الله ثماد وجد نوح من الأرض وجد بعث وفيا له ويجيبه لهم طعام حاجا إلا من غسلين بين قوسهم مرني سوره العق كل كازقوم مال بين قوسهم مرني كل كازقوم يا ظري غسلين وحش دينا يا ما عاير اعذابنا وانوعي بدنتاي كوا لعذاب ايانا واكري بدنيه قار وحال لا سين يا ظري قارنا غسلين بالاسين هيا قار لا زقوم من مايا كل غيب كميده كم ايا هجتك كنضريعه لا سين شبرا ليسوا همسوغناني لهم إياها فعام هنغوري إلا من طريق لامهاني جيد كتب لا يسمن مدوح أي لياماها ولا يغني مدوح أي من جوع الباهيول ووحا انتظر لعونا قاجيه كوديسه كوني قاجيه كربيان بها بيها اللعباؤنا كوديسه كواني قاجيه كوديسه كواني قربيان ووحا هو ايه قاجيه وغيب عذابك كميده قاجيه لغوصه اللي كل كولكي قبتاني أولولات أي وحول بعونا ين يا قطحها اللو كينا ين قل كي قطحها على ليان أم ضل جوسا لذا ين بيأكل بي عبا ين بيأكل كلك عبانا جكودي في دبلك كينا ين وهكذا قل كلا يسمن مدرك الناحية عيليا ماها بريء ولا يغني متكدر من جوع باهنا ماها ومركو قطحه غن غنينو أي باهدو كوسي برنش قلادي كورا وقوه قلادي لباد وقوهكن وجوه ووجوه وجيان يومئذ مالنتا قيامه ناعمتون مدروه قيسنوا ناعتهوس لسعيها عمل كي دي ادونكا اي كسميت او ايمانكي عملكي صالحا اي ايراضيهن مقصود الله تاهو يتلغا رالمريي او جنيه دن بيدافلي سوبو داي بيغالي ساي في جنته جنة غريها دك سوونتاي جندا سو عاليه الفريزه حيسي هذيا معناه هذا حيسو واس ريايو قرب جندو كو تالايو تدوبدا سمي في مجاليا معنى هذا النواصري يا كلك معناها أي إلا بدر وقصري لا تسمعه وذو ذم بالمخلي ما فيها جنده جذه هذا لغية ورحنا لا تسمعه وذو ذي ممغشش فيها جنده جذه هذا لغية ورحما مغل أي فيها أي كجث جذه هذا عين ال جارية درير يسوق ولا يسا أو بيا فيها جنده جذه هذا سرر صريريال با قلتوه مرفوعه لصريه لأيو انت فوقوه دهنه هاي شانبو غلو سنو اي دمت هاي سيده اللفوره هاي كالك مومنك اوفوره هايو ايه ده اررسام هايس و ايمان هايس ايه ده اررسام هايس غورتو كودعان اركي لفوره كالك فيها سرر مرفوعه صريريال لصرييسيه او قريه ايه جمده قدوه هاي قلتوه واكواب كوبيال موضوعه Ay, ila jemmela, kolab jannada ankom l-kom lega deva sugen, ukof l-arkaavu kom kisa ukof għadan ajou, ukof l-arkaavu kom kisa ukof l-arkaavu komisa ukof l-arkaavu komisa ukof l-arkaavu komisa dirkeedu digriisen yahay oo qar laga bariyo tawo iyo zarabil yaqusu gar iyada mamtuusatun la fidiyo waxa la wixii la googleada zarabida laga tarmarinaya laba isku darsatay qura' iyagila iyaga bunta wazrabiyu baqsu gar waxa la saaraya sariiraha turkeeda mamtuusatun la fidiyay halka ana markii la yuseeyay naxmada jannada ayaa adilna la tusay waayaaba quraanka uu dad badaw kulkasta waxa iyo qannin lagu la hadlay kulka geeni iyagu ay tabcan jireen xoolaha urqeen min badna oo ay baadiyaha u fuul jireen oo maali jireen ay gadan jireen ay qalan jireen way ku goori jireen iyadun key ay kul socon jireen ay degnaayeen ilki kasar reeyay waxyaalaha buurihum akka yaqii haqqi yaqii dhaay amma qanaayay ayaa qudratii إلى tsey qala ta'ala khadhuuhu ila كيف صدى خلقت اللعبوري قرح جلق قرح سنجحي هي قوة الألقالية هي أنت منافع اللقوق هي حتى نباهي نمديسة نافكي وانت اوين الله حتى نو المفتورة يماتوا الدوناب وانت يجين ايو قلك انت كريتا انت دورا سأل لكم اكرتا افلا ينظرونا ما هو دوري الى الابل قال كيف صدى خلقت اللعبوري كيف وإلى السماء كصفير ما يندش ولا كم الغناية كيف سيد الرفيع الله كريارك الآن يلا وحصلي علي أن لارك كروح لي غبتين أن لارك كورياني ده سمد الله كريارك ده ذا وسكنه سوتان تاركال الله وده يتكلم إني خميان الرعان سوتا كما في سدا وإلى الجبال بورها كيف سيد النصيب الله قتنيه أقول لك تركيز إن الله وجوه جيه الله قتنيه وكم كبرت انت قولي ذلك هذا لا قتميه ان ذلك لو جوجيه الى اوا دا يا الى يوم الراجعان اولكم يانو اختلافا صوتام يغون انه ما مر ينظرون الى هي والله ما من اعتبار يا مسخ لو جرتوا دوري صلى لو راك ليا ما ابن مكعي عقله هو وان ارن ذلك صورك مايا كيف اذا صبحت لو سيدي انت ذلك او ولو wara mala qarkada hata mufasilin tii oo weyni ay kurawe ku sheegan Imaamul Faqih Razii iyo Abu Sa'ud fiye alusa mufasilin tii dambaa kuraweynin wadi bay xumaysan yihiin laakiin wuxuu weyniga markuu ka baatay weyniga markuu ka karta isaga marka laga hadlaayo dulkana inuu kuraweeyahay inaga su'noobu miqna hayasa oo kaays ka marka يا اين كل ميور ربا وحكم ان نيمانك اوكر غني شيغه بو اشو كينكاينه و هي الارض دلكي كيف سيده فضيحه الافديي ادلدا سو هرتودا تالا حداي كو وان سمي وايه او الهه اودا مقونيه اي رومي وايان كا اي وايان فذكر وان انما وح كلامه انت يا رسول كان مذكرو مديغه وين اي او ما قالوا ايش كوانت لقد سمعت عليهم دشر بمصيطر مثلو دري Asura sura denmakii way wal jihad lama waajib min idama ma urursana qalka hadar musallad ku ba tiid ila la yeesho haa u oo marka lugu waajibiyo jihad yahoola lastamaati alayhim dusur rabbi musaytirin mid lugu maatihid illa oo waka fara كذب كفر يا إنه ان رميه راعيه حقا قد تسد فيعذبه وهكان رايا الله محبوب عقاب العذاب النار الأكبر وينك بدنيت في الاخره كسال النار اليوم كل كان يرد يقول سبحانه ان الينا ان ابا حق ان ينبو هذه الله لا بشهدوا وهذه اديه عبار جوغان اني ابي سو لا بانيا ثم جرت إيس والله تعالى معه دعاء إن علينا حسابه لا حسابهم يدوره أهل يسمبوه هاي سمين لا غير حسابهم وكل كلا أبى المريو وأبى الكودي هذان المريو أبى الكودي وأود لو يسيء يقول أريد أن يقول إن إلينا أنا عجبنا جوا هذا يابهم هي قال لا ثم دمدرنا إن علينا رب يري توشنا دواها حسابهم هي حسابة ميدة ولو سوردي وحين باللوني سقال هيسيد اي تنات مقا ايضا سورة الفجري با الليجرة حبارة سورة اوهو الرئيس هو الفجري ايه يكون مقا عظمتاي هيضن اوه سورة مكية ووحي كمي تاي سوردي. سورديه سورده انتي رسول كومك كنو ولا ايه ديهدو سوردا وي سوردا صيدا وحادا شي وحي كا هذا سدح الشي اوهوه شيقكو بعدي هذا شي وحا وي عسيالك حقا ديزا للدبر جويا قاركم اذا خير عاد بشكتي خير ثمود بشكتي أو فرعون بشكتي ألم ترى ربك ألم ترى كيف فعل ربك بعادي إلى مدة العمد إلى آخر الآيات هل كوبا لك هذا شو واقتسك أي عسيالك حقا بيني للدبر جويا كشبكتي وحال لبارو الدوالي تابتي إلى أدمه إنه اختبار أيو البشر اللي بدأ بلوي امتحان أي أضومه. مرنا لكرامين أيو لبومبوين أيو لدقاليين أيو مرنا لوجو إيرين أيو لدبايو لوضع غربو واختيار كالنعمي لا نعمي إلى إنه مهزيا اللقفل أيه والنعم هذا سيداه وكم مهذناه كالإيرين قريينه إنه إيرين تأكل صبر اللقفل أيه كل كالوضع غين لشكر اختيار أيه أيه دوال شكتي فما الإنسان في دمث سلهو ربهو فأكرم هو وأنعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاني كل كان اختبار للرب أنها أهمها كل إن أبشرك ولي درامي أو كيل اللذ ليسينا إلى هو إلى قال يبولا يهلكين شقي إن لقفل أيوسا أول برياروجين مثي كملو يريينا خبي واي ليدو ويا حقرولي خبي أهاني يبولا يهلكين شقي صبر شيء هذا شيء لي واتلا إيش ده ذي يا أولها لا لا كل من دونه إيش ده كأي ولا بقى يبغى نقبل دونه كلا إذا دوكت الأندك أندرك وجه ربك والملوك صفا صفا إلى ما شالق باللابوس هدير ما يديه باللابط واتنا بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وها السورة دسمك باللباية بسم الله ألا ما جري روسك الشيء اللي هي الرحمن حاريس بولا دوما لو ذكرت أن حاريس الرحمن ابن حاريس ود تعال فبلوحو يروى الفجري أرورتي بانكو دارتي أرورتو وحياب اللهوه بهم جارهانات بايله دهاي وماركا إفتو وهذا انكي او حوغا علش كوها امد اي اريدو وقولكا واقع بريو فالحباب بالله وانا يسيان نولون شقيقي يهولو يأديكا سيء الدوني بغبقاك ييله ده دهاي ده ده قولكا لنتك هنا بشر كانت كوه بوري وحوغاقا فرحا قولكا وقت له والفجر من كل ارته الرب يلي سبحانه الارتي والليال هبين لان قبل ارته عشن طبانه هبين لان طبانك اللبطه من هاتبه جرته وقيمه كهار رحانه دي الله طبوحه ويه طبانك رمضان قدن بيس نصوص باكو سوار ارته حديثه ورسولكو يلي عليه الصلاة والسلام هبينك الليلة الغدره اها اهلا يلي خير من الف شهر كن بلوضوك خير بدنيه كن بلوضوه دور يسديتا kolka alhaabeen oo dhow iyo 80 sano ka khair badan oo macnahu yahay wixii amala ee dhaabeen ka samaysu wuxuu badan yahay amalka 80 sano samaysi hadenki sidaas aawa toban ka ramadaan u ku jira kolka toban ka qiimi gaar ah aad ayaa ku fasirey toban habeen ee lagu dhaartay طبعا كبش عرفوها الرئيسة يقول الركني وين الإسلامي أبلغتها هو حجك إنها الله سمعيه أعمال الحج بصفة رسمية حرمسها دماء هانه واحد بالله بتاء سقالك عرفيكم بالله بتاء كلك إلى واحد الله سمعيه كانت يوم الحج الأكبر طبعا كوي طبعا كا وحي كدب ميادة بيسك الرحيم كلك طبعا كا, كا حجك الله سمعيه صحيح عيحة فصولك وحيه أدن يدك مجلته معلم عملك سالحة إلا سمعي ألا وكجأ لي هاي طبانك بشعر فأوه ريس وأقولك رسولك ما جرتني للمال عمل واناك سمعي وسإلا كجأ لي هاي طبانك بشعر فأوه ريس وعي ويديتي ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله وجهاد كينما قدرتك قل كاسو يرى ولا في سبيل الله إلا الرجل جهاد الرجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء ننفي يمال لفدبانا كتاكيري الجهاد اللي الجهاد او اثنى صعدين تروحينا كي يميد كبابا اي محان ما دلع بقى دلع بقى كان نين جهاد قبا وخلصو الله عبتاي ولو نفسي سبا الله قاديقو باو عبا كيما كل كجمهور كا جمهور باقبتا والايالي العشر كبانكنا بين ايباكو دارتاي واتبانك بسعرف عرفه غريتا ورأس رسولكنا وصيدا يري ما من ايام من العمل الصالح احضو الى الله فيهن من هذه الايام ما ما وطبعك بش عرفه أصعب تمكيس عشاء ويبيسي ولا الجهاد في سبيل الله وهو رسول كنيري ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشي قولك الجمهور بقفته وحاوي يقولك وليال هذين أنك دارنا يا عشر طبانا وطبعك بش حاجك أما ذين عجة أما عرفة بش الليلة طبعك بش هذين اوه الرئيس أي أنك دارنا يا والشفع والوطر بأنك تناجها شفعي وطري وخالقي المخلوق الإسودري وحلا دافيمانه وهو شفعي وهو حلا وجه الله بإصلاح مانه كل كادوني ذي يكون كمخلوق قدام با بالله بالباء وطري جنوا إلهي عز وجل وتفسير تفسير لبعض أشياء الله بلا وغيب زمته فلقوه وهو حلا وهو شفعي إلا ما اللبلاه كم ك قدام با بالله بالباء مخلوق النفلها وحلا بي واحدة ذي بوق غيب سماه ولا هذا yamal oakale maali ya gharar oakale adbi iyo guugo oakale kulay iyo qaban oakale raamadi ya dibato oakale waakaza kolka wax walba laba kolka washabci marka la yiraa wa koonka oo dhan watrigaana waa ilaaha خالق مخلوقا خالiq iyo makhluuqan ku dhaartay weey maanu washabci baan ku dhaartay jilida dheerkeen wal watri baan ku dhaartay allaah midkee kaliye wulayli habeenkii marka uu oo halkan مركو markuu duulida ka alaaba urushay maalintii maanayso ayaan ku dhaartay halka waxa جوابه دارها dhaaraha ayaa maqan halka jawaabihii dhaaraha ayaa sidii loo qadari lahaana waxa waxa daday waa la idin soo bixinaya waa la idin lacabta maaya waa la idin ciqaabaaya waxa inta jawaab fi wada naqoon karay inta markii rabbi ku dhaartay in la idin soo oo la oo uu ya دونك uu ku sameeyay aakhiran looga gooynaayo taasoo yahay waxa loo dhaaranayo la yu'azabanna al-kufaru wal-nara ya wa al-budaran kareys go leh ilaah beenki baan ku dhaartay ilaayasri hadii haweenku dheelmo do ayaan ku dhaartay latum asunna thumma latuhasabun naw inta laysa saara laydin marka saarada yiri subhana hal fi dhalika arinda gudahaada ma yahay aqlika حيث هو عقل عقل روحه صاحبك هارمه دارمه قسلنته نعم وقسلنته معي الهارمه القدرة هو هارمه يابله وإله خالقه كتصينه وهو إله سمعه والمخلوق فرق دوان كره هو الدل هو هو ي. تدل على وحدانية الله وقدرته وعدمته هارمه كتصينه يابله إلى هنا مرن أثماتي سو كدارته مرن أوصافتي سو كدارته مرن أفعاتي سو كدارته وهو سمعه كدارنا ي. كلما تيسوك كبارنا يا ذاتي سوك كبارنا يا كل كامر كويلك كبارتو مثل أركب حبوب كل يحيو أما إنه إنه مضبن من كان حالفا فليعلف بالله أو ليصمد إن ذي لا كبارتو وحناي وأريكم أن مر هل في ذلك أرنتا جذه هذا مياه تسمون دار لذي حجر أغلق نصاحبه نعم فهو حقيق بأي خصمه به in lugu dhaarsaa taasi way mudan tahay arimaha oo Ilaaha weyna waaxay ka ku tusilaa yahay waa faal min afaay Ilaahay kamir fa khalqi Ilaaha khalqi go'o abuuray kamir ayay qaraaw kadibkii wamarka laga galay aasiyaalka qaraa ta'ala khabbuuhu ila إنا قال له إنه حسوسنا يو وحلا واحد عتيال كذا نتجه له وقال له الحميدة رسولك هرتجني أيكم يجهين تاسي عنم هي بغين قليم بوطخ إيش قال رسولك على تصليس برق قليم بوطخ مؤمنين تتشجيع بوطحه بعد كذي قاله وقر قال لا دولا بعضنا يمحتك غيماينك قالك ساربي رسولنا ألمثل مودن أقيم كيف أستد فعلى ربك وكوسة بعاد يي غير أحد إلى ما يود iram iy akway kumad waslay iyag kolka aadku waa magaca iramku waa magaalada ama aadku waa jiribso ka iram karo waa mid araa alla yiri ba aad iy iram wal kale beddelaya waa isla hore oo aad ka laba kumudna reyl aad fa'ala bi حوق إياه وحويقه أصاحبه إنا يوحوينايين باربي شبههير سبحانه التي إلا ماذا لم يخلق أنام بلا أبورين مثلها إياه ذا حق حقي يوحوينايين إلا في البلاد دولك أوسنكو أبورين كلك البحر كون بيه أوو الله الشيخ معقول ما لم يخلق إلا أوسن أبورين مثلها إياه ذا وحلمدة في البلاد دولد بأن لقو أبورين سيء أوو اووين أيه وثمودا خير ثمود وحا ألاكو سمى إيه موازنوكي إيقونا سيدو كالاهاينا وعادكي لبادو وكالك عادك هولالباب بيهوحي رايه كهري إيه نبي هودخو معي الأولى burtay inteerii maadaa iyo burtay dhanka fuujire iyo waliba anallaah ka maanta leeysta isticmaal isticmaal jiray hotti yaalla ku abuuree intay burtii maadaa oo dhanka fuujiyan yiye tokda hariidaga yaan tokagowinaa oo dhagaxyaalka ay soo qaadi jiray la haweysanaya maaha alladeen samootka jaabuu gooyay axsaxra lahabay gooyeyno burtii oo dhagaxa ku yaalay horta dhagaxa kasoo gooyey xagee ay soo gooyeen geeyeen bil هذا الوادي waadibay ku gooyey kibir iyo ما badan ma adaragtay waa laga araa waadiyalka gudahooda lama dago oo waadiyaha kandel badan buu soo mara meel fog buu biyaha kaynaa halkaas uu ku qaadaya iyagu kibir waadigaas aan dhagaxa ku dadbaadmay gudhiisii dhagayaa woyna yiin xagee biyaha laga soo mari karaaya ta sawu hud badan bayahay alladina samuxa dhagax gooyey ايضا بربيل مواذا اوغي فنعون كذي الاوتاد قوة او صاحبكها اوتادا لبعه اللقفة صرا ايضا مييسا اي راقي الله تلينجي لي ايام مملكة ديسي سيوات كذوها اللقفة صرا بقوله صلو ايو انتو كبري يو اله يروى لا عال في الأرض، مرسلو قاري كلك اوتادا من كذي سيئن ايتهاي اي اين ايتها افر ركونوا اقوة انتي عذابي جيلي oo marka qof kale isaga caasi yahay muu dhibaayo afarta rugun baan jira afarta aadin loogu xiro oo qofko dhan la dhiso yaa qof afarta aadin ka duuban oo dhisan oo taagan oo intaaba iiqab ugu filan tahay ayaa marka uu wax la doon lagu sameen jiray hadii biyako lagu subaayo hadii dhagaxyaal waaweyn la dul saarayo hadii la garaacayo kolka firuunki afarta ee dadka intuu marka garaac jiray maana weeydii dadka ugu kibir la faru hata laga faraxay idin gareer maka macatiyu qalka rabi koori ma laysa oo rasuulka biidaysha oo haqa doofir isal macadis moodan dadkiisa sidaas aha ayaba in laga faraxaan beera deeru hargeena idin kan macatiyu wa fir'auna sidii abaa ku sameeyay dil awtaadi afrata بالكفر والمعاصي ليكون حد جد بينه إلى هذا إلى واحد لأمة ينربى قبل أنتي دافرين إلى هم بانيين الضمن بينه بني فرعى يرث مودي فرعون الذين كوي بغوا كحد كو جد في البلاد للك جدها يس أي يكون حد جد بينه فأكثر واحد بذيان فيها بلاد جدها هذا ألف شاد القصي اللبون إلى أن تأسر كحد لغيري ولا تفسد في الأرض بعد أيت لحياء ila kulku rususha soo dirayo ee diina soo dee diinayo dulkiib wanaajinaya الله إنا الله samayn oo anan laga eed gelin adoomo huna kale eed gelin ba rususha loo soo dilay oo diinaa loo soo dayay kulku ila dulkiib wanaajay ay iyaguna oo خير, خير سمود يفرعون دو شوضا حبوك اذيقى رسولك يا محمد ربك عبادو شوضا وغكوشو باي صوت عذاب عذاب نوعيالك وسادي حذاب قوله خير عادك وقوه الرئيه دبا يبا لقوه لايقى وانو عذابك كميلا وربي ورهيه فارسلنا عليه من ريحال عقيم ما تدر من شيء نعتاد عليه إلا جعلته وكرميه خير سمود نقايل لايقوه لايقى خير سمود انت اللقوق قايل يجي فأخذ به في مصيعه مصبعيه قروا وأبري أي أنت اللغو قيل لي يا ولدها كلا go لدك لغريده نيغانا وانه اوغار فرعون كان بدا لو سيره كل كا دبا ان با لو هلاغاي كنا دوق با لو هلاغاي كنا بدا لو سيره بي لو هلاغاي كل صوت عذاب عجاب عذاب النوعي عن نوعيانه نوع وكيف با لو وصدق الله إذا يقول فكل اخذنا بذنبيه ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خصفنا به الأرض ومنهم من أغرغنا عذاب النعيال النوع نعيالة وقلبة بدقارة أيها رب دوشوه دا كسبي فصبوا حصبي عليهم دوشوه ربك هذه ربك فوضع عذابين عذاب النعيالك أيها ربك دوشوه دا كسبي فإن ربك لفي المرسال إله وإلالنا أدعونا بيسا حني سنبوا كل كاسة كوا نحمنت كوا كوا إلى ليه نكافى المرناية كوا نو كافى المرناية وكلك كل جنبفك الجلاج يفساتك لبدينهاي لهوا إلى إن ربنا هذه جربنا لب المرسات مسات كوا إلى لنا أذونا ديسيبو إلى لنايا حفينايا أعمال شودي بوقيهايو الله سميع سريعة فيك استوى الله سميع ماها إن الله لا عليه شيء في الارض ولا في صمع إن ربك آذيك ربك لب المرصى بيلال إيلالي قبيده با ربك سبا يهي ويحفظ أعمال عباده بيلالية ليجازي عليهم إنه إياك كأب المريء أولد اختبار تأضو ماذا اللي امتحان قال تعالى خذوه حير من الإنسان وروا حددك أه إذا ما قرته ابتلاه ربه غبي جسؤ جي خبه مالك يا امتحانك اللي قادة أيو امتحانك وان لبضا وبلونهم بالحسنات والسيئات ورسوم الري ونبلوكم بالشر والخير ورسوم الري كل ك لمدد ولاجك جربايا كل ك كل ك جبه لو كينو ومركا جربتي نوخي اي بكتا لوغا الله لازم اي سيو وعافمات يا عنته يا ولايه بل و اله النعمه لو سيد النبي سليمان او يري اوكره هذا من فضل ربي اللي يبلواني اذكره اماثره الهي نعمدي سيوه يمدتن سيسهلك اللي يبسه إلى الهي نوحه ايه ايه بل انا انكبله ونحبه قابل دعائيو انا انكم هذيو فأما الانسان الضفر ما قرته ابتلاه انسانك اوجي غضاء اختباره خبه خبه ملكه امتحانه او فاكرمه ربي إنسان كأنتو كراميو برواقية عفيمات جأنتي سأوقليو واناعمه إله إنسانك او برواقى فيقولوه إنسانك أولانايا ربي أنيقال رب كايبا أكرمني إدالاجي وامتحان قادا مايو شكر الله إيمن مايو فالمتل هو نفس كالوابه وضفره يقولايا إنما أوتيته على علما عندي أنا سوساري واحد لكنك الأكرمان إيركاسو داما كيلا انما اوتيته على علم الانذار و الدامه الا كرامايي غيري لكن ان كراماده اختبار لا جرتو او شكري لا قفيهايو يا توالو اي اختبار لا جرتو كنظف زين ما شيج اكرمه ربي و كراميي وله ولا يشكر من مال دين الحمد لله مال او وحي لو ديب ما بخيناي فقدره لما سأمتعنك كقبل زم، وأما إذا مبتله إلى جورث الإنسان كجذروه، فقدر إبكو عريريه عليه إنسان كدشيز رزقه منتديه، فيقول مركض من بنا ورنا يا رضيا على رب جايب أهانني يا صي، إلى ضيح قريب لي، ولا يلي ذي، ولا عويميه حرقان قبته، ولا إلى جوين أيا، إلى ضيح عويمينها يولي، كاسنا وحاكم قنيسونا، إني له وحني علي قري، لكن اسمه إلا أو صبر لقفل يوسف إثنى جرا. قل كأنا ربي لسبحانك كلا ولا أريد تزعمه ولا اختباري كناو اللجو ميهانين كناو اللو كرامه زيمه وهذي نقول لهن يصير إني إن لجو نعيها وقاذن يعيلك الله وحال إلى إمارة عمر وناصر كبتوزي كو جعلي ربي وحن حتى مركة إبليسك ولا كعانا وقمت جعل قولك جعل يا جعل أنتو وادنك وطاعد يا عسيانك أما سوا اختبار إياها ما منكم جعل منكو ما توصينا إيسوك حتى الضغمتها يجعل من موقاتو اختباروه حتى الضيجة سنة من موقاتوه كل يا ربي لك الله سأسمعه بل لا تكرمون كرامين ميسان بل لا يكرمون غيرك لوه اليسيم أقوم في كرامين ميسان ولا تحضون غيره ولا يحضون نفط وذكو عنانا المايان على الطعام من المسكين مسكين كعند سيمتي سكو عنانا المايان وجبانك مشركين تقلجرين هوانك كرامين مايان نفط وذنا قفقة جعشا وحترد ديسة كو عنانا المايان وتأكلون السراسد على كباب مونيسا أكلن عنس لما اسكوت دردر فشاف وهوانك يا عروت يرير هي وحافين وحسين, وحسين جرين وتحبون المال خو إيه حبا جعيف جم من فرباونوي كلا أورتلك دايو كل ما رأيتك أدلأنيه كل ما وناك سماها هي لنا كداي كل غسال غيامات إلا المامج إذا دكت الأرض والكمار كلا ججبيو دكن دك بربورين دكن بربورين أو وجاء ربك أيمان هذا ما بي بخلاص رايا محكمية اللي فصل قلا لا أبوي منايا والملك ملاعث من أيت ما ده وما ده يسكون حيرشا سفن سفن هي ذا ملاعث سف سفه أو وجاء لنا يوم أيذ المالن طاعي ذا في جهنم النار الليره يا عمر بن مالك اخيهمها دعانبا يتذكر الانسان فحل اركوه خصوصا دون عمل فله وان الذي له انسان اكو سكنان ايش ادكر وان سميت مال انت قفل بو لها لكن وقت الذي هو له ضفي والحساب تما يوقف مكانه وهو ناكسل هي اللي هي ما جلتو. اما عندما مركه ارنتي كو دنبايسو يقول الانسان كبو فورا دونا يا ليتني اكو اني قدمت معنهر مرسواي عمل يا ايمان لحياتي نولا شان اخيرا كنولاي اما لحياتي نولا شي ادون كان كنولا ما خير خيرو تتبا واي ونولا شادو مركه قيل ميلوداي وا مركه اد عمل في انسم ايت تو خير الناس من طال عمره وحسن عمله ولي رسول كوي يا ليتني اكو اني قبوريه وعلى ارايا قدمت معنهر مرسواي لحياتي نراش إذا الأخيرة أما نراش أجود معا خيرو بوهر مستنوارين فيومئذ المالين تأريمها بعين لا يعذب وحمى عذابه عذابه سيدي إبوه وعذابه أكلي أحد قفنا ولا يوثيق منحره وثاقه سيدي إبوه وحيره أحد قفنا نفسي الصوباني وحلنا قابلاء يارك يا آياتها النفس النفيهاي المضمئنة الدينك إنتي جوقت الإيمانك يا خيرك كن حاسسي ارجع الله إلى ربك ربك أول الله راضية أذكر واحد إبنك حسين ده أنا قال لي كل غن ده حق <تصفيق> إبنه خالي اللي جاي هاي قال